فنختم الليلة إن شاء الله تعالى التعليق حول حديث خمس من الفطرة أو الفطرة خمس وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول حلق العانة لنتكلم حول قص الشارب فنقول وبالله التوفيق حكمه سنة عند الجمهور وقال بوجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى وابن العربي رحمه الله بل ذكر ابن مفلح في كتابه الفروع ابن مفلح مذاهو مذلك ابن العربي مالك وابن حزم كأن في ثلاث مذاهب كده الآن قال ابن مفلح في الفروع أو ذكر ابن مفلح في الفروع أن ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وهذا في الحقيقة من المسائل التي تعقب فيها ابن حزم رحمه الله حيث إن الخلاف في قص الشارب مشهور بل حكى البعض الاتفاق على استحبابه وهذا يعني كالجمع بين النقيبين واحد يحكي الإجماع على وجوبه وفرضياته وآخرون يذكرون الاتفاق على وهذا نادر جدا يعني من نوادر المساء أن يبقى واحد يحكي الإجماع على شيء وآخر يحكي الإجماع على خلاف هذا الشيء نعم طيب الذين قالوا بالوجوب استدلوا بعدة أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإحفاء الشوارب والأصل في الأمر الوجوب ثانيا حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا ثالثا قوله صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا المجوس يقتضي التحريم لان التشبه بالمشركين لا يجوز فلما أمر بإحفاء الشارب وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب بهذه أشهر أدلة القائلين بوجوب الأخذ من الشارب هنشوف الأخذ إلى أي حد هيأتي هل قص ولا حلق ولا إحفاء المهم الأخذ من, الإيه؟ من الشارب لأنه أظهر ما في هذه الأدلة حديث من زيت رضي الله تعالى عنه من لم يأخذ صفة الأخذ إيه؟ سيأتي بيانها إن شاء الله والذين قالوا بسنية الأخذ من الشارب حملوا الأمر في الأحاديث المتقدمة على الاستحباب وحديث زيد بن أرقم حملوه على أنه ليس على طريقتنا وسنتنا فحديث من لن يتغن بالقرآن فليس منا لكن يعكر عليه حديث من غش فليس منا إذن كلمة فليس مني أو فليس منا لا تدل بمفراضها على على إيه على مراد بعينه هل على الوجوب ال... فليس منا يعني فليس على طريقتنا ليس على سنتنا الأصل فيها الزجر والزجر الشديد إلا إذا قامت قارينة تدل على ليه النزول عن هذا التأكيد او هذا الإلزام ده الأصل فيه نحيط الإسناد آه نعم يقول حديث من لم يتغنى بالقرآن فيه كلام أي ونعم فيه كلام لكن الشيخ الألبان عليه رحمة الله مصحح المهم عندنا إن لم يقل أحد بأن الغش حلاة واستدلوا بهذا الحديث من غش فليس مني أو فليس مننا على إن هذا اللفظ يدل على التحرين لا يدل على الكراهة فقط في الحقيقة يعني بعد طول بحث لم أجد صارفا لهذه الأحاديث ودلالتها على الوجود لأن عندنا حتى لو إن في حديث دللت غير واضحها تماما وجاء حديث آخر على نفس الدرجة وثالث على نفس الدرجة لشك إنها بمجموعة تدل عليه على هذا الحكم الذي دل عليه كل حديث بمفربي وإن كانت الدلالة غير مؤكدة أو لذي فهنا عندنا الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب أو بإحفاء الشارب هذا أمره الأصل في الأوامر الوجوب كما هو معلوم عند أهل الأصول في مخالفة المشركين أو مخالفة المجوس البعض قد يقول إن المخالفة لكن الظاهر والله تعالى اعلن انها واجبة لان شيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فومنهم ان اقل درجات هذا الحديث التحرين اما ظاهره فيدل على الكفر والعياذ بالله فلا شك ان تشبه بهم فيما هو من خصائصهم أو ما نهى الشرع عن التشبه بهم فيه يعني أدنى ما يقال عنه أنه إيه أنه محرم مع ظاهر حديث زايد رضي الله تعالى عنه من لم يأخذ من شاربه فليس منا طيب على ذكر هذا الخلاف هل يقص الشارب أم يحلق صفة الأخذ هل يؤخذ كله أم يؤخذ بعضه أم يخير المكلف بين هذا وذاك هذا في خلاف بين أهل العلم فمذهب المالكية والشافعية وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع يقص ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد يحلق وقيل هو مخير بين القص والإحفاء واختاره الطبري عليه رحمة الله بن جريف من قال بالقص استدل بحديث الباب وفيه قص الشارب وحديث زيد بن أرقم المتقدم وعند أبي داود الطيالصي رحمه الله تعالى عن المسعود عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعى بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه هذا ظاهر إن كان الشارب خارج عن إطار الشفا العلي فوضع السواك على إطار الشفا ثم قص على السواك فهذا ظاهر أنه أخذ من طوله ولم يأخذ من إيه؟ من كله نعم. وتابع الطيالصي عمر بن مرزوق وهو ممن سمع عن المسعودي قبل اختلاطه وأبو عون إن ثبت سماعه من المغيرة فحديثه صحيح وهو من أقوى أدلة القائلين بالقص وتقدم قول ابن عباس ربي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهار خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب إلى آخر ما قال تعبر هنا بالقص ولم يقل بي الحلق. وعن شرح بيل بن مسلم الخولاني قال رأيت خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بوس وعثبة بن عبد السلمي والحقاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفكي رواه البيهقي وإسناده حسن هذه أدلة القائلين بالإيه؟ بالقص أما الذين قالوا بالحلق فاستدلوا بألفاظ أحفوا أنهكوا جزوا طبعا هذه روايات كلها إيه؟ كلها صحيحة وعن حبيب ابن أبي مرزوق قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد جز شاربه كأنه قد حلقه وروى الطبراني عن عثمان ابن عبيد الله ابن رافع أنه رأى أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجابر ابن عبد الله وعبد الله ابن عمر وسلمة ابن الأكوى وأبا أسيد البدري ورافع ابن خديج وأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط وفي إسنادي عثمان بن عبيب الله بن رافع ذكره ابن عبي حاتم البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في اتقاط فمثل مجهول الحال أو مقبول على قاعدة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ومن قال بالتخيير استدل بأدلة الفريقين وجعله من خلاف التنوع إن شاء فعل هذا أو ذات او فعل هذا تارة وذاك تارة اخرى اه يا رأي كنت بقى الادلة كده متكفأة ولا فيها ادلة تقدم على ادلة ها تقول الاخير بالتخير يعني طيب ليه العلة المخالفة تكيب طيب ها. ها. ها. ها. اللي هو حلق طبعا انت بتحلقش ليه طي اعنا هتغير رأيك انت استنى اصبر شوية مم. مم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم وأبو عون ان ثبت سماعه من المغيرة فحديثه صحيح خلاص محنة نعلقها برضو لأن أكثر أهل العلم على أنه يعني لو نظرت لها من جهة التواريخ في سماعه منه شكل جهة الميلاد والوفاة لكن بعض أهل العلم قالوا أنه سمع منه لهذا علقتها يعني لكن القضيه ليست هو الدليل الوحيد في الباب يعني طيب اذا احنا دلوقتي عندنا قولين بالتكير والقص مفيش حد بالحلق يعني ده ثاني صحيح قلب الحلق ده يبقى كده الثلاث اقوال من كل قول له هو هو هو فعل قال ابن عبد رحمه الله تعالى في هذا الباب أصلان احدهما احفوا الشوارب وهذا النص مجمل محتمل للتأويل والثاني قص الشاربي وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل يبقى كأنه يعمل إلى, إلى الترجيح لا إلى الترجيح اللي هو القص باعتبار أن لفظه أحفو أو أنهقو أو جز ممكن يكون فيها معنى القص الشديد والثاني لفظ القص يذال على دلالة الظاهرة لكل واحد القص الأخذ منه دون أخذه كله نعم وفسر مالك رحمه الله تعالى الإحفاء بأن يبدو الإطار وهو محمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحبقة به وقوله أنهكوا لا حجة فيه لأن إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه وإنما يقتضي إزالة بعضه كما لو قيل نهكته الحمى أو أنهكته الحمى أي أثرت وأضعفت قواه دون أن تذهبها بالكلية بهذا أجاب القائلون بالقص على أدلة القائلين بالحل ويؤكده فعل الصحابة الذين نقل عنهم القص ولا يقال خالفهم غيرهم لأن الأثر في ثبوته نظر وعلى فرض ثبوته فقوله يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق يفهم منه المبالغة في القص وليس الحلق التام ويقال نحو في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور قبله فإما أن يقال بالتخير أو يقال بالقص الشديد القريب من الحلق جمعا بين أدلة الباب وهذا أولى والله أعلم يبقى الحقيقة إن متى يصار إلى القول بالتخيير إذا تساوت الأدلة إذا تعذر الجمع بين الأدلة إذا تعذر الجمع بين الأدلة ولم يمكن حمل بعضها على بعض فهنا يقال إن العلة كما قال أخونا مخالفة المشركين وهم يوفرون شواربهم فنخالفهم بإما بتقصيرها وإما بحلقه لكن الحقيقة لم يأتي في لفظ واحد او لم يأتي في رواية واحدة لفظة الحلق في حين انها كانت اولى بالذكر بعد ايه زي ما انت قلت بعد حلق العانة لما يقول كان ممكن يقول ايه حلق العانة وحلق الشارج فلماذا غاير بين اللفظين فاصبح حلق العانة وقص الشارج يبقى المقصود هنا الايه القص والقص يكون إما بأخذ ما زاد على هذا الإطار أو بالأخذ من كل الشارب دون الحل وهو ما يعرف به الإحفاء. حتى من الغزالي في كتابه الإحياء استدل بقول الله تعالى حاسين من حول العرش فقاله يبقى المقصود بالإحفاء هنا إيه إنه هو يأخذ أي وما دخل على الجوانب المحدقة بالفم ليشفة العليم وهذا الكلام له وجه من جهة الدلالة اللغوية فيبقى هنا الجامعة أولى من القول بالتخيير ولعل هذا كان يجعل الإمام مالك رحمه الله تعالى يصد الحلق بالدعي وحلق الشارب بدع وكان يرى عقوبة من يفعل ذلك ليه؟ لأنها لم تأتي في لفظ يفهم منه الحلق وإنما يقتصر على القص سواء كان القص شديد أو الاجتفاء بأخذ ما زاد على هذا الإطار اللي هو إطار الشفى العليا الأحمر نعم. طيب هل يلحق بالشارب السبالان وهما طرف الشارب اللهم مدون ممكن مش وطحان عندي عشان أنا أخذهم <تصفيق> آه آه أي هم, هم البزء اللي, اللي بيصل بين الشارب واللحي هنا العلماء مختلفون في هل يؤخذ هذا السبال ام لا باعتباره هل هو من الشارب ام من اللحي نعم قلت فيه خلاف سببه هل هما من اللحية ام من الشارب فمن رآهما من الشارب اعطاهما حكمه ومن رآهما من اللحية أعطاهما حكمها قال العراق في الطرح طبعا الطرح بإيه طرح التثريق نعم اختلفوا في كيفية قص الشارب هل يقص طرفاه أيضا وهما المسميان بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس فقال الغزال في الإحياء لا بأس بطرك سباليه وهما الشارب فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه وقد يستدل لطركهما بقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمر رواه أبو داود لكن في عن عنت أبي الزبير عن جابر واستدل من قال بقصهما بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجوس فقال إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم رواه الطبران في الأوسط وابن حبان والبيهقي في السنن والشعب وإسنادوا يحتمل التحسين وفي المسند من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكر الحديث وفي فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب والقاسم مختلف فيه قال العراقي وهذا أولى بالصواب يعني كراهية إبقاء السبال لما فيه من التشبه بالعجم بل بالمجوس وأهل الكتاب لما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكر الحديث بزيادة فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاه أو البعير فالأولى والله أعلم جزء السبال باعتباره من الشارب لا من اللحية طيب طالما ذكرنا الشارب نعرج سريعا على حكم اللحية وطبعا أنا أذكر بعض كلام أهل العلم في هذا الباب اللي يشبه الاتفاق على تحريم حلقها لأن للأسف يعني أصبحنا في هذه الأيام نسمع فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان وتحمل أقوال أهل العلم على غير دلالاتها المعروفة عن أصحابها فإذا قرأوا مثلا في كتاب للحنفين ويكره للرجل أن يفعل كذا فيحملوا على الكراهة الاصطلاحية ومعروف أن الكراهة بالنسبة للحنفية تحريه نعم فدي مشكلة المعاصرين أنهم يأخذونه أقوال الأئمة على اصطلاحاتهم المعاصرة يخلطون بين اصطلاح خاص لإمام من الأئمة واصطلاح عن تتابع عليه الناس بعد هؤلاء الأئمة فينسبون إلى الأئمة ما ليس من أقوالهم نعم طبعا معنى اللحية في اللغة يأتي على قولين لأن دي لها تعلق بمسألة الأخذ من طرف أو من طرفي اللحي لا سيما الطرف الايه؟ الطرف الأعلى آه الأول ما نبت من الشعر على الخدين والذقن والثاني الشعر النازل على الذقن والأول أصح لأن اللحية سميت لحية ليه؟ نسبة إلى إيه؟ ليه؟ اللحيين؟ طيب هو يعني واللحية معنى إيه بقى يا شيخ عمر؟ حده حد إيه؟ مختلف فيه؟ فعلا المختلف في حد اللحية لكن هو على كل هو إيه؟ عظم الفك نعم ف لكن حده هذا في الحقيقة إما أن يقال هو إلى هذه العظمة اللي هي بيكون يعني في الخد وأكثر أهل العلم على ذات إن هو إلى من هنا إلى نهاية العظم اللي نازل يعني أسفل الذق آآ فابنقول أن اللحية سميت لحية لأنها تنبت على اللحي وهو عظم الحنك الأسفل وهو قريب من اختيار الفقهاء خلافا لابن عرفة الذي يرى جواز إزالة شعر الخد باعتباره أنه ليس من اللحي وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم حلق اللحية وقيل حلق اللحية مكروه وهو وجه ضعيف عند الشافعية فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الأم على التحريم وقال في حاشية الدردير والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب أما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتى بهما ولا يجوز العمل بهما دي مسألة مهمة جدا ليه لان انت لو نبشت في بطون الكتب هتجد من الأقوال الشاذة ما ينصر أي قول تريد وأظن والله أعلم أن هذه لعبة المعاصرين يبحثون في بطون الكتب وفي ثنايا الأقوال فيخرجون ب فلان قال كذا مكروه وكذا مباع وكذا وكذا والحقيقة إن كما نص على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم من تتبع نوادر الفقهاء ذهب دينه من تتبع نوادر الفقهاء ذهب دينه ومن هنا القعدة دي مهمة جدا اللي ذكرها صاحب حشاتي بدردير قال ان الفتوى تكون عليه المشهور أو الراجح من المذهب ولأجل هذا نقول ليس كل قول تقف عليه في الكتاب من الكتب منسوب إلى إمام من الأئمة أو أتباع الإمام تقول ده إيه ده قولهم لأنه ممكن يكون هذا القول مرجوح أو ممكن يكون شاذ أو ممكن يكون قول مندثر خلاص لم يعد له رواق بين فقهاء هذا المذهب فالأصل أنك ترجع لمحققي هذا المذهب هل القول ده مشهور راجح مرجوح أم ماذا لألا تنسب إلى الإمام أو أتباعه ما ليس من أقوالهم بعيد الكلام تاني هوات قال الفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب أما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتى بهما ولا يجوز العمل بهما بالضبط كما لا يجوز العمل بالحديث الضعيف او حتى الحديث المرجوح بعد العلم بانه ايه مرجوح لان العمل بالراجح هو الواجب نعم وهذه نعم مين <تصفيق> <تصفيق> شاهدتين اسم واللي شاهدتين هو احيانا بعض الكتب بتشتهر باسم يعني مثلا قل الدردير. هو ده لقبه. في الاسماء في الحقيقة بي احيانا بيصعب حظ الاسم اه انما معروف حشات الدردير مشهورة يعني. اه. حظل محمد. لا. المهم يعني لا يحضرني الاسم الان انما حشات الدردير معروفة وهي نسبة اليه او الى لقبه. نعم. طيب أقول هذه بعض أقوال أصحاب المذاهب طبعاً همأتي من كل مذاهب بقول يعني قال ابن عبدين وديه حنف ويحرم على الرجل قطع لحيته وقال أيضاً وأما الأخذ منها وهي دون ذلك دون القبض يعني كما يفعله بعض المغاربة ومخنفة الرجال فلم يبحه أحد حكوا ليه الله ما كلامه رجل معروف يعني لا يعني هي كلمة فلم يبحه احد بغض النظر عن وصفه لمن يفعل ذلك واخذوا كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم وقال في التمهيد ده ابن مين ابن عبدالبر مذهبه مالك ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال فقال القرطبي لا يجوز حلق اللحية ولا ندفها ولا قصها وقال الشيخ بن أحمد بن قاسم العبادي في حاشية تحفة المحتاج قال ابن رفعة في حاشيته الكافية إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية وكذلك نص الضركشي والحليمي في الشعب وأستاذ القفال الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية لأن طبعا الآن البعض ينسب إلى الشفعي أنه يقول بالكراه وقال الأوزاع الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها قال النفراوي فقد ظهر لك من ذلك أن مذهب الشافعية هو حرمة حلق اللحية وأن القول بالتراهة مردود لا يؤخذ به وقال السفرين الحنبلي والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية وصرح صاحب الإنصاف بالحرمة بلا خلاف عندهم صاحب الإنصاف المرداوي ذا من محققة مذهب الإمام أحمد والعمده عليه في مسألة تحقيق مذهب الإمام أحمد نعم وقال ابن سيميا رحمه الله تعالى ويحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وقال الشيخ علي محفوظ يعني نجد بعض المعاصرين الأزاهرة في كتابه الإبداع في مدار الابتداء اتفقت المذاهب الأربع على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه والأخذ القريب منه أي من الحلق وقال الشيخ أحمد البن السعاتي توفير اللحية وقال الشيخ أحمد البن السعاتي وأما إزالتها بالحلق فهو حرام وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور وقال الشيخ حسن بن عبد الله العدو الأزهري ومن هذا تعلم يعني بعدما ذكر أدلة الفقهاء المتقدمين ومن هذا تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه ولم يشرع الله عز وجل لخلقه سوى هذا وإن القول بغير هذا خطأ وسفه وغباوة أو فسق وضلالة أو عناد وجهالة أو غفلة عن هدي صاحب الرسالة أظن ما يصفح أحد أن يقول بعد هذا الكلام كلام تاني يعني ثم قال نعم قال وإن القول بغير هذا خطأ وسفه وغباوة أو فسق وضلالة أو عناد وجهالة أو غفلة عن هدي صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم بقية كلامه على ما يعتمدون يعتمدون على ماذا وبأي شيء يستدلون لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى كلامه رحمه الله تعالى والأصل في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الذي ورد بألفاظ مختلفة عدها النووي رحمه الله تعالى فبلغت خمسة وطبعا مش حصل في أي مسألة أخرى أن يتنوع الأمر بألفاظ متعددة تبلغ هذا العدد أعفو أرخو أرجوا وافتروا أوفوا والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم ولهذا قال الشيخ محمود السبك رحمه الله والأحاديث الصحيحة في أمره صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية كثيرة والأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بدليل ولا دليل والأمر لا يتضمنه حلقها أو قصها والأصل في النهي التحرين ولا يصرف عنه إلا بدليل ولا دليل يعني كأنه بيقول الأمر بالشيء نهي عن ضده والأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحرين فمن يقول بغير ذلك بغير وجوب إطلاقها وتحرين حلقها طبع عارف أنه ما بيقوله الرد على ذلك احنا قلنا الاصل ايه الاصل في الامر الوجوب طيب لو امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فنحمله اولا على الوجوب ثم ننظر هل من قرينه تصر الوجوب الى غيره ام لا فيكون المعول عليه القرينة القرينة إما أنها تكون نص آخر أو فعل للنفس سلم أو إقرار أو فعل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يخالفوا فيه واضح كده؟ طيب تعالى ننظر لمسألة الخضاب النفس سلم أمر بالخضاب مخالفة ليه؟ المشركين طيب اختضب النبي صلى الله عليه وسلم او لم يختضب ها امر بالخض وقدر امر خلاف في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهور انس رضي الله تعالى عنه قطع بانه لم يختض وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازم له وكان يعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبيض من شعره إلا القليل شعيران لكن المهم في هذا أنه إيه؟ لم يفعل على قول أنس والذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب يبقى نقول إيه نقول إيه عندنا الآن من قال بأنه لم يختضب وقال واخرون قالوا بانه اختضب يبقى نقول ايه كل لا تابوا ليه اصلا نقولشنا المثبت مقدم على الناس ولكن نقول كل حدث بما رأى فانس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله وسلم ولو لبعض ساعات لم يختض وحدث بذلك وهذا واحده يكسل صرف الامر الى الاستحبار ثم انه قد ثبت وده طبعا بلا ميريا يعني أن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتضبوا فلو فهموا الأمر هنا على الوجوب لبادروا إلى فعله لكن هل ثبت أن أحد الصحابة حلق لحده؟ تفارق بين الأمرين أمر لم يخالف أحد الصحابة العمل بموجبه وأمر آخر منهم من فعل ومنهم من لم يفعل بلا نكير من. الفاعل على غير الفاعل ولا العكس يبقى ده يدل على ايه هذا يدفي لصرف الامر من الوجوب الى الاستحدى لكن ايه الصرف هنا ايه العلة نحن قلنا اذا كانت العلة المخالفة يبقى هنا المخالفة الاصل فيها التحريف الوجوب الاصل في المخالفة الوجود طيب لو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف هنا اوافقهم في بعض احوالهم ولو لبعض يعني الوقت فنقول ايه يبقى هنا مستحبة فقط وليست واجبة الكلام ده ما احنا قلنا قبل كده دلالة الاقتران ما تكلمنا الاقتران قبل ذلك لما النفس السلام يقول قصوا الشال واعفوا اللحة وخالفوا المشركين يبقى هنا ممكن ناخد كل جملة الوحدها ونعتبرها قائمة بذاتها ولا لا خلاص يبقى ممكن مخالفة المشركين مطلوبة في حد ذاتها سواء بالخضاب أو بغير الخضاب ولا لا مطلوبة في حد ذاتها والأشياء الأخرى كل واحد ياخد حكمه الذي يناسبه من خلال الأدلة المتعلقة به نعم هذه جزئية أخرى كنت هتكلم فيها إن من قال بإن الخضاب متفق على استحبابه لا أنا بسأل سامح الآن بقول الآن هم الأصل إنهما لما يقيسوا على مسألة يقيسوا على مسألة معلومة الحكم ولا إحنا نقيس على مسألة مختلفة فيها المختلف فيه لا يقاس عليه وبالفعل مسألة الخضاب مختلفة فيها بين أهل العلم منهم من قال بوجوبها على مطلق الأمر ومنهم من قال بالاستحباب فقط للصارف المذكوك ودايما نحن بنقول أن أمر يساوي وجوه ونبحث بعد ذلك عن, الايه؟ عن الصوار فهنا مسألة مختلفة فيها لا يقاس عليها أصلا ولو كلنا بالاستحباب يبقى الاستحباب صارفه ما ثبت من قول أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب وبعض الصحابة الذين لم يختضبوا ولم ينكر عليهم من اختضبوا بس لا سؤالك ما انا عارف الحديث انت سؤالك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا انت يعني بعدا شاسعا كيف يقال نفس لم يأمر بشيء ولا يفعله ثم يقال ان هذا الشيء واجب هل يتصور ان النبس سلم يأمر الامة بشيء فيكون واجبا في حق الامة ومستحبا في حقه حاشة لله دا الاصل ان الحكم في حق النبي عليه السلام يكون اشد منه في حق الامة لان المرء على قدر منزلته من الدين يكون تكليفه لا يتصور أبداً ان الأمة تكون مكلفة بأمر على سبيل الإلزام والنبيuh السلام لا يكلف به على سبيل الإلزام إنما يقال إيه يقال إن كان النبيس سلم أمر به ولم يفعله يبقى هذا يدل على أن الأمر يفيد لاستحباب فقط لأن النبيس سلم كان ربما ترك شيئاً مستحبا لعلة أو لحكمة أو لمصلحة أكبر إنما لا يقال أبداً أن هو الأمر يخالف الأمر الفعل لقد نبدأ بجمع بينهم الكلام ده في حاله الترجيح اذا تعذر الجمع انما الجمع هنا ممكن نقول ان الامر نزل من الوجوب الى الاستحباب انما لا يثار الى الترجيح ابدا الا اذا تعذر الجمع امتى نقول القول مقدم على الفعل انت اذا تعذر الجمع بينهما اذا تعذر الجمع بينهما فهنا الجمع ممكن ان احنا بنقول يفيد الاستحباب لان نفسه قد يترك المستحب قد يترك المستحب في باب معين طبعا لكن مش يترك المستحب بالبالكلي نعم طيب وطبعا في الحقيقه ان كل هذه الشبهات احسن الرد عليها الدكتور محمد ابن اسماعيل المقدم في كتابه تحريم حلق اللحيه فموجود كل الشبهات يعني الحقيقه اتى بكل هذه الشبهات منها الشبهات التي ذكرتها وغيرها وغيرها ورد عليها يعني وفندها تفنيدا طيبا في كتابه تحريم حلق اللحيه نعم. يعني بس اه يعني اردت ان انا اذكر اقوال اهل العلم كحكم ال فقط انما الشبهات يرد عليها من محلها ان شاء الله هو ده طبعا موضوع الكتاب ان اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفه اصحاب الجحيم مجموع الفتاة وماشر لأن هو ده ظاهر الحديث وكأن الشيخ الستمتيني رحمه الله لم يعتمد رواية أنس أن النبس صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخضاب لكن احنا بدأت تكلم المسألة الآن فيها خلاف من أهل العلم منهم من يرى وجوب الخضاب ومنهم من يرى الاستحباب والجمهور على الاستحباب لاحظة كلها مخضوبة زي واسودة الشيخ بنفى خضاب أصلا لو اسودة ها تغيير الشيب تغيير الشيب طيب اكثر ده بقول شعيرات قليله جدا كانت عد لا عد خلاص ان هي بالكامل لم تكن تعتبره بالشكل يعني تعالوا ويو هو شيب ولا مش شيب شعر او 2 او 3 شيب شاء الله تكون شعر واحده تقدر صفر لا صفر ايه المشكله هو علق الحكم بظهور الشيب ولا بوجود الشيء وجوده سواء ظهر أو لم يظهر ده ايه اناس نفسه شافها هو تقال ان كان فيه شعيرات معدودة هو يعني افرح بان كان فيه شعيرات ضيط في لحية النبي صلى الله عليه وسلم يعني شافها ايه القضية دي ولا هي الشعيرات هي الشعيرات الا اناس حدب ان النفسه صلى الله عليه وسلم لم يخضبها واللي غيره قال ان هو خضبها هي صفية رضي العالم مش كان عندها جلجل فيه شعيرات مكتوبة من لحة النبي صلى الله عليه وسلم شعيرات يعني برضو عدد قليل جدا القضية ليست قضية العدد والظهور وإنما وجود الشيء بنفسه فالحكم معلق على وجود الشيء بغيره هذا الشيء شعر اثنين ثلاثة عشر المهم ان فيه شيء قول ما فيه وقد نقول أعم من ذلك أن لا يلزم خض الشعر كله ولكن الأمر على الاستحباب فقط وليس على الوجوه لما تقولش كده أصل كل التفصيل بين جزء شعر وجزء آخر جزء وجزء هذا لا عهد لنا به في الشريع إنما نقول إما أن, إما أن نقول أن أنس رضي الله تعالى عنه وهم وأن نفسه صلى الله عليه وسلم اختضب قال بخلاف الواقع أو نقول أن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب اما الذين يقولون بأنها شعيرات معدودة لا تحتاج او لا تستحق الخضاب نقول النبي صلى الله عليه وسلم علقها على وجود الشيب وليس على حجمه تثرة وطن على كل ميع نقص عشان ما نخلقش عن المسألة ما نسألتنا ان اللي بيعكرهم على مسألة وجوب اطلاق اللحية بعدم وجوب الخضاب اما ان نقول ان الصارف عندنا في الخضاب ليس موجودا في اللحية او نقول ان مسألة الخضاب نفسها مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب ولا يقاس على مختلف في حكمه لان الركن الاكبر من اركان القياس معرفة حكم الايه معرفة حكم الاصل فاذا اختلفوا فيه فلا يجوز القياس على حكم مختلف فيه نعم بعد ذلك تقليل الاصل حكمه لا خلافة في كونه من خصال الفطرة كما في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورين اول الباب لكنهم اختلفوا في وجوبه الخلاف بالتقليم محفوظ عن ابن العرب ايضا لانه عد كل الخصال الموجوده في الحديث واجبه والقول بان تقليم الاظفار سنه مطلقا حتى ولو فحشت فيه نظر فان ترك الاظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة ومخالفة الادمية ما فيه كما قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية كما تقدم ذكره في بيان الحكمة من مشروعية التقليم وقد جاء في مشند احمد عن رجل من بني غفار ان رسو سلم قال من لم يحلق عانته ويقلم أغصاره ويجز شاربه فليس منا لكن في إسناده ابن الهيعة قال في الطرح وهذا يدل على وجوب ذلك والجواب عنه من وجهين أحدهما يعني طبعا هنا هو حمى القول فليس منا على, الإيه؟ على الوجوب نعم والجواب عنه من وجهين أحدهما أن هذا لا يثبت لأن في إسناده ابن الهيعة والكلام فيه معروف وإنما يثبت فيه الأخذ من الشارب فقط والثاني أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن لكن يقال قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني فكما أن الغش حرام فكذلك قص الشارب ونحوه أما توقيت القص أو التقليل فقد وردت بعض الأحاديث في استحباب يوم الجمعة ولا يثبت منها شيء وكذلك ما جاء في استحبابه يوم الخميس ولهذا قال النووي رحمه الله إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها فمتى طالت قلمها أو قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس فقيل له غدا الجمعة فقال إن السنة لا تؤخر هذا ظاهره أنه كان يراه إيه يراه لا يعني الناس كانوا يستحبون تأخير القص اليوم الجمعة وظاهر صنيع سفيان أنه كان يرى ان مجرد طول الظفر يدل على إيه يعني ينبغي المبادرة إلى قطعه أو تقليمه السنة لا تؤخر أنه طالما طالب يبقى إيه يقلم آه ولعل هذا هو الذي جعل القرطب رحمه الله يقول والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل نعم آه طيب إن السنة لا تؤخر طيب وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقلم أغفاره ويقص شاربه ويقص شاربه في كل جمعة شاربه في كل جمعة هذا معتمد سعلاً قرطبي ولعل هذا هو الذي جعل القرطبي يقول والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه العلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل نعم و اي يعني هو ده انا عايز اسالك يستنى اخطأ طلفه يستني عن يتسوق مانس مانس مانس مانس مانس مانس ابن نقول الآن تحديد يوم بعينه أو استحباب تقليم الأطفال في يوم بعينه ليس عليه دليل من كتاب أو سنة أو حتى إجماع لصحابة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن اثابت في هذا الباب ما كان يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه كان يقلم أطفاله ويقص شاربه في كل جمعة وكأنه كان يرى ذلك من الزينة المطلوبة ليوم الجمعة. هل يدفن الظفر والشعر؟ نعم. يقول هنا اذا تركه حتى يفحش هل يأثم؟ نقول حد الفحش هذا ما هو؟ عندك حديث الأربعين هذا الذي نقطع بأنه لو تركه زيادة عن أربعين يوما فيدخل في التحريف يدخل في التحريف إلا إذا كان العرف يقضي بأن هذه الأظفار على هذا الشكل مستقبحة فالعرف لهضور هنا في تحديد الفحش وعدمه واضح؟ يبقى نتكلم الآن على صلمة إن الشر لم يحدد وقتا بعينه رايات ما هنالك انه وقت الاربعين الاربعين ده اقصحات لكن قبل ذلك قد يصل الى مرحلة التفحش اه قد يصل قد يصل الى مرحلة الاستنكار قد يصل الى مرحلة الاستنكار فاذا وصل الى ذلك فالاصل عندنا هنقول دي صلفطرة صلفطرة اللي يألفها كل الناس ولا يستهجنها احد فاذا وصل لمرحلة الاستهجان يدخل في ايه قد يصل الى مرحلة التحريح نعم استحب بعض الفقهاء دفن ما قطع من الأظافر أو قلم من الأظافر أما قلما من أفصاره أو أزال من شعره وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يعني الجمهور وقد وردت بعض أحاديث في هذا لا يثبت منها شيء والاستحباب لا يثبت إلا بدليل لكن لو جعلناه من محاسن العادات ونحوها فلا بأس وقد نقل ابن قدامى رحمه الله تعالى في المغني عن مهنة قوله سألت أحمد بن حنبل يعني عن الرجل يأخذ من شعره وظفره أيدفنه أم يلقيه قال يدفن قلت بلغك فيه شيء قال كان ابن عمر يدفنه وطبعا لو فيه ثابت حاجة مرفوعة كان قلها أحمد رحمه الله تعالى سؤال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى عن الرجل إذا كان جنبا فقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة عليه قصط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة فهم ذلك كذلك أم لا يعني بعض يتحرج أنه مثلا يقلم أفطاره عنده أو عليه جنابه يوم الجمعة مثلا ويتحرج أنه يحلق رأسه أو يقص أفطاره أو يأخذ آآ آآ من شاربه أو نحو ذلك باعتبار ان هذه الشعرة أو هذا الظفر يعني عليه قسط من الجناب فأجاب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حديث رضي الله تعالى عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما ذكر له الجنب قال إن المؤمن لا ينجس وما أعلم على تراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن الحديث سمعا في إسنادي ضعف فأما فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتساب فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين وكذلك وده طبعا المعتبر في الاستدلال وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر انتهى كلامه رحمه الله تعالى وده صحيح الأصل عندنا أن لا يمنع المرء من فعل شيء إلا بدليل شرعه ودعوة ان الانسان اذا نزع شيئا من بدنه شعر او ظفر او نحو ذلك وهو جنب يبقى هذا الشيء له حطن الجنابة هذا يحتاج الى ايه يحتاج الى دليل والحقيقة ان ذلك الجنابة لاجل الايه لاجل الصلاة لا لوصف المرء بذلك والفرق بينهم ايه ذلك الجنابة ليه ها إزالة الجنابة لأجل الصلب لا لوصف المرء بإنه جنب الفرق بينهم إن هو لو كانت تكليفه بإزالة الجنابة لأجل الوصف لا لازم على الفور وضع كلام ولا لا؟ يعني لا يجوز لك أن تبقى جنبا ولو لحظة ومجرد حصول سبب الجنابة يبقى إيه؟ تغتسك لكن هل يجوز أنك تأخر غزة الجنابة حتى تحتاج إلى ذلك في الصلاة ولا لا؟ يعني نبطرد أنك أجنبت بعد العشاء ده يلزمك الغسل إلا لصلاة الفجل هل يلزمك أنك تكون وتقتسل على الفور؟ فان يلزمك إمتى؟ إذا كان التكليف للغسل لاجل وصف المرء بأنه جنب وإذا قلنا أن المرء موصوف بالجنابة يتقى كل جزء منه موصوف بالجنابة يبقى عنده إذن يلزم عدم ازاله اي شيء من البدن بعد الغسل الا بعد الغسل الا بعد الغسل لكن الحمد لله ان احنا عندنا التكليف ازاله الجنابه او الغسل لاجل الصلاه لا لاجل الوصف بانه ايه بانه جنب والاصل ان هو حال جنابته لا ينجس وان التكليف بمثل هذا الامر يفتقر الى دليل ولا دليل طبعا آخر الخصال نكس الإبط والخلاف فيه كالخلاف في الاستحداد فالجمهور على أنه سنة حتى قال النو رحمه الله متفك على أنه سنة واخترض من العربي أنه واجب كما تقدم وكذلك التوقيت فيه يعني حكمه حكم الإيه قص الأفطار ونحوها يدور مع الحاجة إلى ذلك طال الشعر أم قصر كان كثيفا أو خفيفا فالمسألة تدور مع, الإيه مع الحاجة آه بيقول آه قال الشيخ مصطفى العدوي في الحقيقة يعني أنا لا أحبب مسألة ذكر الشيوخ في الاستفتاء يعني قال بعض مشيخنا أو قال بعض العلماء أو قال بعض أهل العلم أولى من أن تسمي القائل اللهم إلا أن يكون مشهوراً به التساهل أو في الفتوى أو نحو ذلك المهم بيقول عندما سئل عن اللحية ما حكم الأخذ منها قال هناك رأي قال بالأخذ منها ورأي قال بتوفير اللحة وأجاز حلقها للضرورة مثل البحث عن العمل لو كان الرجل سوف يموت من الجوع ولم يجد العمل إلا إذا حلق اللحة هو أحيانا يستنطق الناس بما يريد المستفتي فحيح يعني هو ممكن يأتي ويظلم الدنيا على الآخر أمام الشيخ عشان في الآخر يقوله إيه خلص انت مضطر ما فيش مانع انك تحلق لحيد لكن هو في الحقيقة يعني مهم جدا بالنسبة لي المفتي انه يحاول يسبر غور المستفتي لا سيما معه رقة التدين وان كتير من الناس يلقون السؤال على العالم او المفتي او انثالهم بالطريقة التي تجر المفتي الى الاجابة التي يريدها المستفد بالضبط كده يعني هو قلت خلاص انا عملت وعملت ومعادش في اي وسيلة وانا ما استطعش اتكسب ايه خلاص طفر اعمل لك اي انت هتموت من الجوع احلأ ومثل هذا يعني ينبغي ان يحمل السائل مسئولية الفتوى يعني يقول له ان كنت كما تقول فيجوز لك كذا وكذا وكذا ان كنت كما تقول والله شهيد عليك والله حفيبك والله يعني يدبشك يحمل مسئولية الفتى أنا بشر أفتي يعني أقضي بنحو ما أسمع فإنت ممكن الآن تغرني بالقول فتجعلني أقول لك يجوز أو لا يجوز لا أنا أقول لك إن كنت صادقا فيما تقول فيجوز لك ذلك وأحمل, وأحمل المسئولية لكن نبدأ بمسألة هناك رأي قال بالأخذ منها ورأي قال بتوفير اللي حتى صحيح لا شك إن فيه طبعا لو نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندنا أي شيء يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحياته لا من طلها ولا من عرضه ولشك أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثبت أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأخذ في الحاجة أو العمرة ما زاد عن القب هذا ثابت عن ابن عمر هل كان ابن عمر ربي الله تعالى عنه يتأول قول الله عز وجل لمحلقين رؤوسكم ومقصرين باعتبار ان اللحية من جملة الرأس قد يكون ذات وثابت ايضا عن جماعة اخرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يأخذون من لحاهم ولذلك يعني القول بالبدعية قول بعيد والقول بالوجوب ابعد وابعد صحيح لان الاخبال التلاثة موجود يعني قول يقول ببدعية الاخذ من اللحية ماسيما ما زاد على القبضة وقول يقول بيه وجوب اخذ ما زاد على القبضة والقول التالت اللي هو ايه عدم الاخذ وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم تبديع الذي يقول بجواز الاخذ ما زاد على, الإيه؟ على القبضة هذا احدى القول في, في المسألة ان السنة وهدي النبس عدم الاخذ فإن أخذ ما زاد على القبضة فلا نستطيع أن نبدعه أو نؤثمه لثبوت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أدرى بدلالات ألفاظ أحاديث أوفوا ووفروا ونحوه نعم إن كان الأرض يسمى أقل من اللحن جفت البدعية أقل من اللحن مقبضة جفت البدعية هنا البدعة ليس لها محل من الوجود الوصف بالبدعة البدعة إيه نقدر نقول على الاقل يعني قد تدخل في باب الكراهة الشديد ان لم تصل الى التحريف <تصفيق> <تصفيق> كان, <تصفيق> كان يقبل هذا لو لم يثبت عن غير ابن عمر وفي غير النسو يعني ايه ابرض مرويه يعني هو راضي الحديث اه حديث اه توقيني هو راضع المعيش لك في الصلاة وخريثة اما ابرض بفهم اللي بنعود هو فين فهم بنعود انه اخذ احنا بقوله اخذ ولا لم يأخذ هو أخذ, اخذ استنكر عليه ام لم ينكر عليه <تصفيق> مين اللي انكر عليه <تصفيق> اه طيب غير ابن عمر كابي امامه وابي هريره وغيرهم الذين فعلوا ذلك في غير نسق بلا نكير عليهم احنا نيجي احنا ننكر عليهم النهارده يعني هم كانوا بين الصحابه الذين كانوا هم اغير الناس على سنه النبي صلى الله عليه وسلم واعلم بها واواخرهم نقول لا ده هم كانوا مغتنم وكان خلاص مخالف ليه طيب الارخاء والارخاء لوحدها اوفوا يعني ايه? اعفوا يعني ايه? طبعا عفوا. حتى عفوا. عفوا يعني ايه? قول العف يعني ايه? طيب ازا ملوش حد فكون ابن عمر او غيره يعتبر ان الحد هو القبضة فخلاص? ده فهمه ولا نستطيع نحن ان نخطئهم في هذا الفهم. لان اذا كان مضى الامر على ذلك بلا نكير ممن هم. أعلم منا وأغير على السنة فلا يأتي واحد من هنا لا فعل الصحابة ليس بحجة ولكن هذه مشكلة تانية يعني النهاردة للأسف الشديد قيمة الصحابة أو منزلة الصحابة في نفسنا زي منزلة الآئمة لأعلام ضربوا في نفسنا أصبح مراش أي وزن ولا أي قيمة والواحد فينا يفهم زي كما يريد وأقول لك آه لا ابن عمر كان مكتب فهم الصحابة ليس بحجة يعني إيه فهم الصحابة ليس بحجة نعم فهم الصحابة ليس بحجة لكن لما فعل معه. لم ينكروا عليه. يبقى انت النهاردة لما تيجي تنكر يبقى كأنك بتنكر على اللي عمل واللي سكته عن ان انكر عليه. وده مين اللي يتحمل مسئوليتها دي? انا ما اتحملش مسئوليتها. على الاقل. لا اخصوصا ان احنا عرفنا ان الصحابة رضونط علي عليهم كانوا يعني على غير غير عادي. على سنة نفس سلم لأدنى مخالف. كانت تقوم الدنيا ولا تقعد. ايوة دعم. ذكرت ابو امامة وابو هريرة ومجد. لا لا يقول ما معنى حديث محمود بن الربيع انه عاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقل مجه مجه ما معنى لا تشد الرحال وما هو المنهي عنه من شد الرحال محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه يذكر ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو ابن كم سنة؟ كم سنين حتى ان بعض أهل العلم رحمه الله تعالى حملوا هذا الحديث على أنه إيه؟ بداية سن التحمل عن حمل الرواية ونحوه لكن الحقيقة المسألة مسألة إيه؟ وقال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجه في وجه وأنا بخمس سنين يبقى القضية قضية إيه؟ الإدراك سواء لأنه ممكن الناس يتفاوتون أو الأبطال يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيمة ولد عنده ثلاث سنوات ممكن يدرك أكثر من واحد عنده ست سنوات فالعبرة بالإدراك والعقل فقط وده جداية التحمل أما الأداء فلها إيه؟ شرط تاني أكثر أهل العلم على أنه بلحق حكى بعضهم الإجماع على ان التحمل يكون قبل البلوغ والأداء يكون بعدهم نجوز التحمل قبل زي الكافس ممكن يتحمل وهو كافر ولكن لا يؤدي إلا وهو إيه؟ نعم حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ليه قال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني لا تشد الرحال إلى بقعة أو مسجد يعتقد فضله سواء هذه المساجد الثلاثة لا يقال قائل طيب نحن بتروح القاهرة عشان تتعلم أنت بتروح مش عارف أسوان عشان تتفسح أنت بتروح مش عارف. لا هذا أمر مختلف تماما وطبعا زي ما قلنا أن اللي حب يعكر بيعكر بإيه بمثل هذه الشبهات لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كأننا بنقول إيه لا تشد الرحال إلى مساجد إلا لثلاثة مساجد أو إلى بقاع يضم أنها تفوق غيرها في المنزلة والمكانة إلا هذه المساجد الثلاثة فقط فلا يعكر على ذلك بشد الرحال في إيه فطلب العلم ويقول لك ده الصحابة كان منهم اللي بيجي من مصر او من الشام لمصر ومن الحجاز لتان يقول لي يمشي شهر واكثر علشان يطلب حديث واحد ده ليس فيه شد ايه رحال مكروه انما شد الرحال لإيه؟ لمسجد او بقعة يراها مفضلة على غيرها يبقى شد الرحل الى هذا المكان لفضلك المكان ده لا يجوز انما لغاية مشروعة كطلب علم او نحو شد الرحال ان شاء ما تيمشي العمر كل لماذا كان يأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيرهم من لحاهم وإذا قال أحد بقولهم وفعل بفعلهم كيف يكون الرب عليهم نقول تأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله سلف بل أعظم السلف لما صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حكم الصلاة السواري تكره الصلاة بين السواري حتى ان انس رضي الله تعالى عنه كان لا يعتد بالصف الاول اذا كان بين السوار يعني كان بيعتبر الصف الاول ان هو اول صف متصل اول صف متصل فكان ممكن يترك صف اثنين يعني لو تصورنا مثلا المنابر الكبيرة اللي موجودة في مساجد الاوقاف ممكن الممبر يقطع له كم ثلاث صفوف مثلا او صفين فكانوا بيعتبروا الصف الاولان ان هو بقى التالك اللي هو بعد اخر صف مقتوط اول صف مجتمع نعم طبعا ده في حالة الايه في حالة السعر ايوه انما في حالات الاضطرار لها احكام اخرى يعني يقول هل استخدام الشاي المصنوع على كهرباء المصالح الحكومية السخنات الكهربية هل هذا حرام وهل يجوز استخدام الكهرباء في المصالح الحكمية في الأغراض الشخصية مثل شحن الهاتف المحمول وعمل الشاي على السخنات لا يجوز أيوة لا يجوز لأنه هو الأصل أنه له راتب مقابل عمل فلا يجوز له أن يستزيد عن هذا الراكب مليما ليما واحدا لورقة بيضة ياخدها في اكتساب سال ولا يتصب بهاتف المصلحة الحكومية على زوجته أو أولاده ولا يستعملوا إلا في حاجات المصلحة نفسها ألم المصلحة ما يكتبش به حديث شريف يعلقوا على بذر المصلحة كهرباء كل هذا لا يجوز أنا كنت أعلم من شيخ بعثمين علي رحمة الله كان يفتي بحرمة شحن التلفونات المحمولة في الحرم في في الحرم كمان ولما يعني استصعب الناس المسألة قال اذهبوا الى شؤون الحرمين فان قالوا لكم ان الامر في سعه فلا باس بذلك ان هم المسؤولين وان لم يبيحوا لكم ذلك وقالوا ان على المنه يبقى ممنوع كانوا فعلا بيشيلوها بغض النظر يعني انا اقصد اقول ايه المساله مع إيه ممكن راح ان ممكن واحد يقول ان جاي احنا هتاخد ايه ده, مفيش ده ما فيش الشاحن بتاعه الكهرباء بتاعه يقول لك يعني لا تكاد تذكر لا هو الحق حق ان يتبع والله هيتساهل في القليل سيتساهل بعد ذلك في الكثير مسجد هنا والله اسالوا بقى المسئولين عن المسجد لا يعني هو في احيانا عندنا كل مثلا المسجد هنا هل اهل المسجد هم الذين يسددون فاتوره الكهرباء مثلا اذا كان الامر كذلك خلاص امر فيها واسع اما اذا كانت الشركة هي التي تتحمل ذلك فيرجع الى الشركة هل مثل هذه الاحوال جائزة ولا غير جائزة يقول الشركات الخاصة لا الشركات الخاصة بيرجع فى الى صاحب الشركة لان يملك امره يملك نيحدد لك انما المدير بتاعك في الشركة موظف زيك لكن في وكيل عنه اللي هو المدير المدير في الشركة الخاصة يقوم مقام المالك لأنه له حرية التصرف بخلاف المدير في الشركة في المصالح الحكومية موظف زي وزيك نعم في المصالح الحكومية لا لا لا هو موظف احنا سأل... والله إذا كان له الحرية أو القانون بيخول له أن هو يفعل مثل هذه الأشياء يمنعها أو يبعها خلاص يقول هل دخول الميت في القبر برجله او برأسه يرتبط بحسب القبلة؟ نعم يعني اذا كانت القبلة في عمودية على القبر يعني القبر عمودي على القبلة او اذا كان في اتجاه القبلة فهذا يعني او كان فتحة القبر نفسها ممكن تكون في قبرين في وش بعض مثلا الناس يعملوا كده كتير يعني يبنوا القبرين قبر في وش القبر يبقى ده هيكون دخلته منين من ناحيه والثاني دخلته من ناحيه مغاير فهنا بيكون الدخول على حسب اتجاه الميت هيكون في القبله بالطريقه هي فعلى حسب توجهه الى القبله لا مستحيل ان هو يعرف يلف وداخل الايه يصعب ان هو يلف الميت داخل القبر فبيدخل على الجهه التي يكون فيها متوجها الى الايه الى القبله هو الان اذا كان القبلة القبر كده طيب انت هتدفنه ازاي قبر الان على القبلة يعني انا اعتبر القبلة هيته القبر والفتحة هنا أهي. هيدخل ازاي هيدخل برأسه بيه هيدخل برأسه هيدخل برقل ليه؟ لان الاصل ان هو هيدفن رجله بتكون تجاه القبل يبقى هيدخل برجله لكن افرض ان فتح الجهادي اتعاكس بالمسألة هيدخل برأس اذا العبرة عندنا دي كيف سينام اذا كان هي القبلة في القبر في اتجاه القبلة هنشوف فتحة القبر فيه اذا كانت من ناحية هنا يبقى يدخل برجله لان رجله هي اللي هتكون فين في القبلة اذا كانت الناحياء ده هيدخل برأسه لان رأسه هي اللي هتكون في الجهة الايه الجهة الابعد طيب لو القبر كده المفروض ان هو هينام على جنبه ووجهه للايه للقبله يبقى الفتحه هنا هيدخل براسه فتحه هنا هيدخل برجله تبقى اذا عندنا بايه كيف سيلحد هل في اتجاه القبله ام عمودي على القبله في اتجاه القبله يبقى على ظهره ورجله فين في القبله على حسب فتحه القبره هيدخل وكذلك ايضا اذا كان القبر عمودي على القبله باعتبار الفتحه وان يكون دخوله على جنبه الايمن ووجهه ناحيه الايه والأمر فواسع يقول بيام صفة الدعاء بين الأذان والإقامة هل يكون الدعاء مع رفع اليدين أم لا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء بين الأذان والإقامة ولكن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فيما نعلم كان يدعو بين الأذان والإقامة رافعا يديه وبعض أهل العلم يقول إن فعل ذلك أحياناً فلا بأس يعني الرفع يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة باعتبار مطلق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفراً قائدتين لو فعل ذلك أحياناً فلا بأس لكن لا يتخذها عادة كذلك أيضاً بعد الإيه؟ بعد أذكار الصلاة لو رفع يديه ودعا احيانا فلا بأس بذلك ولكن لا يتخذها عادة لا يتخذها عادة بيان صفة العجن على فرض ثوتها طيب هي غير ثابتة عموما هل يكون صدور اليدين تجاه القبلة أم يكون الإبهامين تجاه القبلة إزاي يعني عموما بيكون ظهر اليد في تجاه القبلة هكذا وبعدين هو الإبهام مش لا بحدش قال إن الإبهام تكون مفتوح لا يتكون أيضا يعني قبض بيده كلها الأمر فيها واسع برضا جماعة لا مش لي. هل يلزم إكمال الصف إلى آخره حتى يلتصق آخر مصلي في الصف بالحائط طالما أنه يوجد مكان أم أن ذلك لا يلزم طالما أن الصف الذي يليه يصلي فيه أكثر من واحد هو أتم الصف يعني ها أتم الصف يعني إن لقوا المكان اللي يسمح ليه المصلين بالوجود في الصف الايه تلقاوه يبقى من الحيطة للحيطة هذا هو الاصل والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم